انما النسيء زياده في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عده ما حرم الله يُوَالِ فِي عِدَّةٍ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُجِنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفقوا في سبيل الله سالتم الى الارض ارضيتم بالحياه الدنيا من الاخره فما متاع الحياه الدنيا في الاخره الا قليل إلا تنفر يعذبكم عذابا اليما ويستبد قوما غيركم ولا تضره شيئا والله على كل شيء قدير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 فانزل الله سكينه عليه واناده بجنود لم ترونها وجعل كلمه الذين كفروا السفلى وكلمه الله هي العليا والله عزيز حكيم